وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا أَنَا رَاقٍ وَأَنَا لَهُمْ رَٰقٍ فَأَصْهَرْنَاكَ فَهُمْ يَسْتَمِعُونَ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نَبَأٌ عَظِيمٌ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ينفي إلى الحق ينفي الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من وَمَ ل يُكِذِدَعَ يَوْ اللَِّ فَدَي تَ بِمَ جِدِ فِي أَبِّ وَلَْ تَلَْنُ مِذُونِهِ أَْنِي آ غَلَبَ فِي <تصفيق> خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَحْمِلْ خَلْقَهُ نَبِيٌّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُطْفِيَ الْمَوْتَ بَنَاءٌ إِنَّهُ لَا تُرِشُ شَيْءٌ قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصدرك ما صبر أولو العزن من ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما نوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهزف إلا القرم الفاتق